كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون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 قالوا حرقوهن صرُوا آل هَتَكُم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردًا وسلامًا على إبراهيم فأرادوا به كيدًا فجعلناهم الأخسرين وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوْطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ نَافِلَهُ في وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمْتِينَ